علي يا علي علي al-Awli. Ali, Ali, Ali, Imam al-Awli. O you are my Imam al-Awli, Ali, Ali, Ali, يا وياك اشك سنيني كل شد الفاق وتحملني يا علي يا وياك اشك سنيني كل شد الفاق وتحملني بعدت مجريات تهمل عيني بينك الايام تقضي بهاني امام الناس بعدوني عنك وانت مرامي امام الاول علي علي يا علي سنه هل يوم وتخلل الاصول مولد الزهراء بارك للرسول سنه هل يوم وتخلل الاصول مولد الزهراء بارك للرسول يوم السعادة يا فحل الفحول نور علينا كنوار البتول هللت علينا يا بها هدي انا يا دينا وانت مراني امام الاول علي علي يا علي امام الاول تعدي تعدي علي امام الاول وانت مراني امام الاول علي مولد في مولد والامه فضاع في امن اليوم بالجنه وضاع والقمر نشوان بالفرحه فضاع بالنجف يا يوم يجمعنا الفرح ان شاء الله يمك ولينا مهجت نبينا يمك ولينا مهجت نبينا وانت مرامي امامي الاول عليه عليهن يا علي أي معامل صوتك صوتك عبيت عبيت ايه ما عمل أول فاتك فاتك عبيد عبيد ايه إيه ما عمل أولي وإنت مراني إيه ما عمل أنا الشاعر على الشاعر المرحوم محمد رضا فتح الله الكرملائي لين جفر دود لا رد يانا ببري حكنت واتحامي نا إن شاء الله لين جفر دود لا رد يانا وبريحك انتك وتحامينا يا علي وياك الاعتاق من شسلينا تجرب الايام من بينا بعد انت امنا علي انت املنا للوطن رجلنا وينك مرامي امام الاول علي علي يا علي امام الاول علي يا علي وينك مرامي امام الاول يا جط بغلاتك يا انا يا يا جط يا انا صرخة المختار يا دسورة يا يوم ونعود للمحمورة ان شاء الله يا يوم ونعود للمحمورة من هاجس شبك يا حسين يا يوم واصلك ونزور شبلك يا يوم واصلك ونزور شبلك انت مراني امام الاولي يا ليا خدتكم وما عمل اول علي علي يا علي ايه ما عمل اول ايه وانت مرامي يا دخيل الفلات يا ناعوره صرخة المختار يا دستورة يا غطب الأبناء يا نعورة صرخة المختار يا دستورة يا يوم ونعود للمحمورة لها تشفقة يمتنزورة يا يوم وصلت يا يوم وصلت ونزور شبلت يا يوم وطنك وين صور شبلاء وانت مرامي ايمان الاولي علي علي يا فاتك فاتك علي يا سريع السريع غاتي غاتي بلد علي يا علي, علي ايمان الاولي وانت مرامي ايمان الاولي علي و الزمن جرعنا وجبس ما عس ما عس ما والزمن عالام جرعنا وجبس والظهر غلاب للسماء يا علي والزمن عالام جرعنا وجبس والظهر غلاب للسماء طفية بلي يا كرار عنوان الوثاء عنوان الوفاء العيون ونزور قبر المصطفى بك انتخي انا بك انا اعطف علي انا بك انا اعطف علي انا وانت ما راني امام علي علي علي انت مراني امام الأولي يا الدوم وياك عش تسلمي كل شئ تأنتك وتحميني يا الدوم وياك عش تسلمي كل شئ تأنتك وتحميني. دعك مدريك تهمي العيني بينك الايام تقصي بياني اسمع امامي لنا بعدوني عنك امامي لنا بعضوني عنك وانت مرامي امامي الاولي علي, علي علي يا علي امامي الاولي نادي نادي نادي, نادي ايه. علي. امامي الاولي علي يا علي امام الاولي علي يا علي دايما ملحك علىك يا علي علي يا علي ما والله علي يا علي ليش اسكتت ليش اسكت علي يا علي الله <متصفيق> عيمام الاولي فوالا لا اخشى من النار في غد علي يا يك